الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الوصايا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق قمر مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة, مكتوبة عنده زاد مسلم قال ابن عمر فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فباب الوصايا وهي جمع وصية ويقال إن أصلا ذلك مأخوذ من وصيته أصيه وصيته أصيه وصلت وصيت الشيء أصيه يعني إذا وصلته وسميت بذلك في هذا الباب لأن الموصي وصل ما كان في حياته بما كان بعد مماته ما الموصي الوصية تكون في الحياة كما هو معلوم فإذا قال أنا أوصي مثلا بهذا لفلان فهنا يكون قد وصل ما كان في حياته إلى ما كان بعد مماته نقله وأوصله إلى معين من شخص أو جهة اعتبارية أو من يصدق عليه وصف كالفقراء مثلاً أو غير ذلك لأنه يصح أن تكون الوصية نعم مفتوحة كان يوصي مثلا بخمس المال أو ربع المال أو ثلث المال بوجوه البر هكذا بل لو قال أوصي بالثلث وسكت فإن ذلك يصح ويصرف في وجوه البر المعتادة وما هو الأولى والأجدى والأنفع ليس هذا محل البحث المقصود أنه كيف ربط بين هذا وهذا أو كيف أوصل هذا الشيء بين مرحلتين مرحلة الحياة وما بعد وما بعد الممات والوصية حقيقتها هي الأمر بالتبرع بالمال بعد الوفاة أو التصرف والتدبير بعده الأمر بالتبرع بالمال مثل أن هذا الإنسان سواء كان هذا المال نقودا أو كان عرضا من الأعراض التي تملك أو ما يباح اقتناؤه كالكلب مثلا والهر سنور ونحو ذلك له أن يوصي به وإن كان لا يباع ولا يشترى إلا إذا كان محرما فلا يوصي بالخمر ولا بالخنزير فالشاهد أن الوصية تكون بالمال لقسيارتي لفلان مثلا أوصي بربع المال لفلان وتكون أيضا بالتصرف والتدبير كان يقول مثلا للوصي وإذا أردت أن تزوج البنات فشاور فلانا أو يقول مثلا للوصي وهو ابنه الأكبر مثلا يقول له اجتهد في تزويج البنات الأكفاء زوجهن, زوجهن الأكفاء وإن كنا يأبين ويرفضنا الأكفاء فيرغمنا على النكاح من الكفاء هذه وصية بالتدبير ليست مال كأن يقول مثلا الذي يشرف على سير الدراسة للأولاد هو فلان أوصي فلان بأن يهتم أن يتعاهد الأولاد في دراستهم نعم وهكذا من أمور التدبير كأن يقول مثلا أوصي فلانا بأن يتعاهد المسجد ويرعاه ويشرف عليه وإذا نقصه شيء سدده وهكذا فهذا تدبير وليست بوصية ليست من قبيل الوصية بالمال فإذا الوصية تكون تبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف والتدبير بعده ويدخل في هذا أشياء كثيرة مسائل تدرس في كتب الفقه، وإنما يذكر هنا ما يتصل بفقه الحديث مع ذكر بعض الفوائد أما أن تذكر كل التفاصيل فهذا أمر ما يمكن وليس ذلك من الطريقة المعهودة الصحيحة في دراسة الحديث أو آيات الأحكام بآيات الأحكام يذكر ما يتعلق بالمراد بالآية والفقه المستنبط منها ونحو ذلك لكن كون الإنسان مثلا يأتي عند آيات المواريث ويحول الدرس إلى فرائض يدرس فيه من أول الفرائض إلى آخر الفرائض بالتفصيل مثل هذا عمر يمكن يدرس في الفقه في كتب الفقه وهكذا مثل هذا الباب الوصايا أو غير هذا الباب ما يأتي في الفرائض ما يمكن دراسة الفرائض من مثل هذا الكتاب لكن يذكر فقه الحديث وبعض الفوائد وبعض المسائل ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده لاحظوا الآن هذا الحديث مقيد بعدة قيود ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه هذا القيد معتبر له شيء يوصي فيه الناس الذين ليس عندهم شيء يوصون فيه كثير من هؤلاء العامة يظنون أن الوصية واجبة بإطلاق سيأتي الكلام على حكمها ومنهم من يظن أنها مستحبة بإطلاق حتى لو ما كان عنده شيء فتجده يجتهد ويطالب أولاده بأن يكتبوا له وصية ولربما ذهب ليوثقها في كتابة العدل ويكتب يوصي أولاده بتقوى الله والاعتلاف وتراح بينهم والدعاء له وأن يكونوا على عقيدة أهل السنة مثلاً وأن يلتزم بشرائع الدين ويحافظ على الصلاة في المسجد وما أشبه هذا ما عنده شيء يوصي فيه فمثل هذا هل يقال يجب عليه الوصية الجواب لا هل يقال تستحب له الوصية الجواب لا لكن لا يمنع لو قال نبغى أكتب وصية قل أكتب لا إشكال لكن كثير منهم يظن أنه يجب أو أنه يلحقه حرج أو أنه يكون قد قصر إذا لم يكتب وصية مع أنه ليس عنده شيء أصلا يوصي به ليس عليه حقوق وليس عنده أموال يريد أن يوصي بها حينا بعضهم قد يكون فقيرا وبعضهم قد يكون شابا يدرس ما عنده شيء ومع ذلك يكتب وصية وهذا موجود فهذا على كل حال لا يطالب فهذا القيد معتبر له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين التقدير يبيت ذاكرا أو يبيت آمنا ليلتين إلا ووصية ليلتين وفي بعض الروايات ثلاث ولا شك أن هذا فيه شيء من التوسعة على المكلفين مع أنه من جهة حدده بمدة يسيرة عرفا بليلتين أو ثلاث لكن فيه توسعة أيما بحيث أنه قد يموت قبل الليلتين والثلاث فتضيع الحقوق لكنه هنا توسعة على المكلفين قال يبيت يبيت ليلتين أو الرواية الأخرى اللي عند مسلم ثلاث ليال إذن إلا ووصيته مكتوبة عنده إلا وصية مكتوبة طيب لو أنه أوصى شفهيا وأشهد على هذه الوصية مثلا أو أنه لم يشهد كما سيأتي ولكنه أوصى قال لأحد أولاده يا فلان لفلام علي كذا وكذا والورثة يثقون بهذا الموصى فإن ذلك يكون وصية ولو لم يشهد لو أنه كتب إلا وصية مكتوبة عنده كتب الوصية ولم يشهد فهذا الحديث في ظاهره يدل على أنه يجوز أنه أنه أن الوصية تعتبر ولو لم يشهد ولو لم يشهد عليها فمن أهل العلم من أخذ بظاهره وهذا متى إذا كان قد عرف خطه مثلا وكثير من الناس يأتون أولاد الميت ويقولون وجدنا في دفتر لأبينا وصية وجدنا في حقيبته وصية في خطه ونعرف خطه فهو الذي كتبها لكن ليس عليها شهود. ما أشهد عليها هل نعمل بها ولا ما نعمل بها نقول ظاهر هذا الحديث أنه يعمل بها خلافا لمن أوجب الإشهاد احتجاجا بقوله, شع... بقوله تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان لو عدل منكم فهذه الوصية في السفر الوصية في الإنسان سيموت ومعه شيء فعند فعندئذ يشهد على هذا لكن إن وجد أولاده بخطه الذي يثق فيه فإن هذا يكفي أما تلك التي في السفر فهم ظن للنزاع وما يذكر من أسباب النزول في الآية يدل على هذا فهذا الإنسان غائب عن أهله ومعه متاع معه مال معه تجارة ومعه هؤلاء الرفقاء مثلا فجاءوا بهذا المال وقالوا هذا الذي أوصى به وشهدوا على هذا الإشهاد هنا يثبت الحق شهد شهود على أن هذا هو الحق أو المال الذي أو الذي تركه مثلا لكن إذا عرف بخطه عند أولاده فإن ذلك يعمل به على الأرجح والله تعالى أعلم والعلماء رحمهم الله مختلفون في حكم الوصية هل هي واجبة أو ليست بواجبة فذهب طائفة من السلف فمن بعدهم إلى أن الوصية واجبة أخذا من هذا الحديث ما حق امرئ مسلم قالوا ما حق قمرئ مسلم يدل على الوجوب له شيء يوصي به يبيت ليلتين قالوا هذا التضييق يدل على الوجوب إلا ووصيته مكتوبة, مكتوبة عنده واستدلوا أيضا بقوله تعالى كتب عليكم قالوا الكتب يدل على الوجوب فهذا شيء مكتوب أي أنه واجب ولازم وفرض كما قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام فالله تعالى يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف قال حقا والحق له الواجب ثم قال على المتقين والتقوى واجبة فاحتجوا بهذه الآية على أن الوصية على أن الوصية واجبة أكذا أطلق بعضهم القول فيها وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن الوصية ليست بواجبة بعينها الوصية من حيث هي هل هي واجبة أو ليست بواجبة ليست بواجبة ما الواجب؟ الواجب هو أداء الحقوق لأصحابها فإذا كانت هذه الحقوق موثقة أصلا بسكوك أو بشهود أحياء ولن تضيع هذه الحقوق فهنا لا يحتاج إلى وصية لأنه إذا مات أصلا سيأتي هؤلاء بهذه المستندات ويقولون نحن نطالب هذا الشخص بهذه الحقوق أو بهذه الأموال أو هذا دين وهذا وثيقة تدل على ثبوت هذا الدين في ذمته هذا يحتاج أنه يوصي على أساس يسدد الدين الجواب لا يؤخذ من تريكته ويقضى به دينه فمثل هذا في هذه الحالات إذا كانت الحقوق موثقة لا يخشى عليها الضياع فإن الوصية لا تكون واجبة إنما الواجب هو الخروج من حقوق الاخرين وهكذا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل كأن يقول مثلا أنا علي كفارة أنا علي نذر أو نحو هذا فمثل هذا يكتبه من أجل أن يقضى وتبرأ ذمته بذلك كأن يكون مثلا المال هذا فيه زكاة تعلقت فيه الزكاة ومات قبل أن يخرجها يكتب في الوصية أن هذا المال يخرج قدر كذا منه في الزكاة وبحسب ما يشترط قد يقول أخرجوا هذه الحقوق من الثلث وما بقي فإنه يصرف في وجوه البر ما بقي من الثلث فلا يخرج إلا من الثلث إلا إذا كان أكثر من الثلث فإنه يؤخذ من رقية التاركة ما يقضى به هذه الحقوق وإذا لم يذكر هذا أنه يخرج من الثلث فبحسب إذا قال ثلث المال أو ربع المال يكون صدق في وجوه البر وقضوا عني الحقوق الفلانية يعني من غير الثلث من باقي التاركة فإن هذا يعمل بمقتضاه في كل بحسبه حسب الوصية المكتوبة. فعلى كل حال القول بأن الوصية بعينها ليست بواجبة نقل عليه ابن عبد البر رحمه الله الإجماع قال إلا من شذ والواقع من الذين قالوا بوجوبها وأطلقوا ليسوا قلة قال به جماعة غير قليلة من السلف من بعدهم فالقول بأن من خالف في هذا أنه قد شذ في إشكال لكن إطلاق القول بأن الوصية واجبة هكذا بإطلاق فيه بعد فالوصية من حيث هي ليست بواجبة لكن الواجب هو إخراج هذه الحقوق أداء هذه الحقوق التي لله عز وجل والتي والتي للخلق ويدل على أنها ليست بواجبة لذاتها أن الإنسان الذي لا يوصي ماذا يصنع بماله هل نقول والله لأنه ما أوصى أصل وصيه واجبة أخرجوا جزءا سهما من هذا التركة ليكون وصيه الجواب لا يوزع كل المال على الورقة بالاتفاق فدل ذلك على أنها ليست بواجبة لو كانت واجبة لوجب إخراج ما يصدق عليه أو ما تبرأ به الذمة باعتبار أنها من الحقوق الواجبة ف فهذا يدل على أنها طيب كيف يجاب إذن عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه قالوا هذا يدل على أن الحزم يعني المقصود به الحزم والأخذ بالحيطة في الأمور أن الإنسان يوصي ويمكن أن يقال هذا مقيد بالقيد المذكور القيد واضح يلوح ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي له شيء يوصي فيه فإذا كان له شيء يوصي فيه حقوق ستضيع فإنه يجب عليه يجب عليه أن يوصي سواء كان ذلك بالكتابة أو كان بالمشافهة ويشهد على ذلك تثبيتا وتوثيقا وكما قلت لو لم يشهد عليه وكانوا يثقون بهذا الموصى فإن ذلك يحصل به المقصود والله تعالى أعلم و وأما الآية التي احتج بها من قال بالوجوب كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت قالوا منسوخة بآيات المواريث والأقرب أن الآية ليست بمنسوخة على خلاف كثير فيها معروف الآية ليست منسوخة والنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا يوجد عندنا دليل على نسخ هذه الآية فماذا يقال فيها يقال في هذه الآية والله تعالى أعلم بأنها في الوالدين والأقربين من غير الوارثين في الوالدين والأقربين من غير الوارثين وهل يكون الوالد غير وارث الجواب نعم لاختلاف الدين مثلا الولد مسلم والوالد كافر لن يرث منه فعند فعندئذ يمكن يوصي له وكذلك أيضا لو كان الأب متسببا في قتل الابن فإنه لا يرث القاتل فأوصى له قبل أن يموت فعندئذ تنفذ هذه الوصية لأنه غير وارث وهكذا في الأقارب غير الوارثين أصلا أو لوجود مانع قام بهم أصلا مثل الأخ إذا مع وجود الإبن فهو لا يرث أو لوجود مانع كما قلنا إذا كان الإبن على غير دين الأب أو كان كما سبق متسببا في القتل أو نحو ذلك من الموانع فعلى كل حال في مسألة الوصية يفرق بين الحقوق الواجبة والحقوق المستحبة إذا كان على الإنسان حقوق واجبة وهذه الحقوق من شأنها أن تضيع لو لم يوصي فإنه يجب عليه أن يوصي هذا إنسان عند أموال عيتام مختلط بماله لو مات ذهب ولا فيه وثائق هذا الإنسان يأتيه أموال زكوات وضعها في حساب باسمه قد يموت وتكون من جملة ماله ولا يعلم عنها أحد قد يكون عنده أموال تبرع قد يكون عنده أموال آآ آآ لأشياء خيرية أمانات ودائع ولا يوجد ما يثبت فكيف يعرف هذا وكيف يفصل ماله؟ هذا لازم يكتب وإنما غاية ما هنالك أن أهل العلم رخصوا في الشيء اليسير الذي يكون الأداء فيه عن قريب فيما يتعاطاه الناس عادة دفعا للمشقة دفعا للمشقة يعني الآن أنت أخذت من زميلك خمسمائة ريال لأنكم رحتم في طريق واشتريتم شيئا وستعطيه بعد أيام فمثل هذا هل تحتاج أن تكتبه في الوصية الجواب لا فيما يتعاطاه الناس عن قريب ذهبت إلى المكتبة واشتريت منهم كتبا وعندهم حساب يحسبون عليك وأنت فيهم بعد يومين بعد ثلاث بعد أسبوع متى ما مريت عليهم وفيتهم ففي هذه الحالة ماذا يقال ما يكتب مثل هذا في الوصية في مثل هذه الأشياء لكن ما الذي يكتب الذي يكون له شأن وأمده أبقى وأطول مما ذكر وإلى لو طلب الناس أن يكتبوا كل شيء لجددوا وصيتهم يمكن كل يوم وهذا لا شك أنه يحصل به مشقة وإذا كان عنده أشياء مستحبة يحب أن يوصي بها كان يريد أن يوصي مثلا بربع المال أو أقل أو أكثر فيما لا يتجاوز الثلث فهنا يقال الوصية مستحبة وإذا كان ما عنده شيء يوصي به لكن يبغى يكتب يوصي أولاده بتقوى الله فكل الوصية هنا مباحة مباحة مم وإذا كان الأولاد فقراء أو الورثة فقراء بعض الناس يسأل وهذا كثير يقولون بأن مورثهم أن والدهم مثلا توفي والترك كلها أربعة عشر ألف مثلا أربعة عشر ألف وفيهم بنت أرملة ولد ما يعمل وآخر عليه ديون وثالث راتبه ألفين وخمسمية وعنده أسرة واتره كل 14 ألف وموصي بالثلث مثل هذا يقال يستحب لك الوصية بالثلث ولا يقال يكره يقال يكره أن يوصي لأنه كما سيأتي في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إن تدع ورثتك أغنية خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس فعلى كل حال الخلاصة أنها واجبة في كل حق ليس عليه بينه نعم ومعد ذلك تارة تكون مستحبة تارة تكون مباحة وتارة تكون محرمة وتارة تكون مكرهة أحكام الخمسة متى تكون محرمة بأكثر من الثلث وكذلك لو أنه أوصى بشيء محرم وهكذا لو أنه أوصى للورثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وأهل العلم تكلموا في مسائل تتعلق بهذا فيما لو أنه أوصى للوارث لأحد من الورثة واستأذن بقية الورثة هل وعجازوه هل يجوز هذا أو ما يجوز وهل يفرق بين مرض الموت المخوف لأنه تعلق بهم تعلقت التركة صار لهم شائبة حق في التركة أو أن وبينما إذا كان في غير مرض الموت المخوف لأنه لا حق لهم فيها أصلا فإذنهم غير معتبر الأهل الذين تكلموا في مثل هذه الصور والمسائل وصية للوارث الوصية بأكثر من الثلث هل تجوز إذا أجازها الورثة ولا لا أما إذا أجازوها بعد الموت بعد ما مات أجازوا الوصية فلا إشكال أنها يعتبر تبرع منهم لأن المال صار لهم لكن الكلام في الحياة قبل موته جاء وقال لهم جمع عياله والورثة كلهم زوجته وقال لهم بنتكم هذه الأرملة أختكم هذه الأرملة ضعيفة ومسكينة وأنتم كلكم تعملون عندكم تجارات وعندكم مؤسسات وعندكم وهذه أو أخوكم هذا اللي ما اللي ما يعمل لازال طالبا أريد أن أوصي له بشيء فقالوا لأشكال هل يسوق هذا أو ما يسوق نعم فهذه من المسائل التي تكلم عليها أهل العلم وهناك مسائل وقضايا كثيرة لكن لعله يأتي بعضها في شرح الحديث الذي يليه وما عدا ذلك يمكن أن يؤتى عليه في الأسئلة في إجابة عن الأسئلة نعم تفضل أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف هذا هو امطفة ولا ايش ان شاء جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجعني اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا بنت أفتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك إن تدر ورثتك أغنياء خير من أن تدرهم عالة يتكففون الناس. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت إلا أجرت بها. حتى ما تجعل في فيه امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعه ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام وينضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة نعم يقول عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني والمقصود هنا عيادة المريض وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وشفقته ورحمته بأصحابه عام حجة الوداع يعني بمكة وهذا هو المشهور وهو الذي عليه جميع الروايات الرواة الذين رووا هذا الحديث عن الزهري كلهم ذكر هذا أنه عام حجة الوداع إلا رواية ابن عيينة فقط أن ذلك عام فتح مكة بمكة قبل أن, أن عفوا أن ذلك عام الفتح بمكة ما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمش والعلماء قالوا بأن هذه الرواية التي عند بن عي رواية ابن عيينة أنها رواية أنها رواية شاذة. نعم. على كل حال هنا قال من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى. وليس هذا من باب التشكي في المرض وإنما هو من باب الإخبار وهذا الإخبار يتعلق به مصلحة وهما ذكر بعده فهو يريد أن يوصي قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفت بثلثي مالي بثلثي مالي وفي رواية للبخاري تصدق بمالي كله وفي رواية أفأوصي ولن يحدد شيئا فهنا إذا جمعنا هذه الروايات يقال التصدق بكل المال التصدق بنصف المال لأنه هنا قال عفوا بثلثي المال قال فتصدق بثلثي مال قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا فإذا صار عندنا التصدق بالمال كله ممنوع وبالثلثين ممنوع وبالنصف ممنوع فتحول معه إلى الثلث قال الثلث يقول قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أكذا أكثر الروايات وفي رواية عند البخاري كثير أو كبير بالشك ثم قال إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير ما المقصود به؟ هل المقصود به الثلث والثلث كثير يعني في الثواب والأجر شيء لا يستهان به أو المقصود به أن الثلث كثير يعني أن الحط منه أفضل يعني حتى الثلث كثير و ما كان أقل من الثلث فهو أفضل هذا الذي عليه عامة أهل العلم هكذا فهم منه كثير من العلماء أن المقصود أن ليس الثلث كثير في الأجر فيكون هذا من قبيل الترغيب بالتصدق بالثلث أو الوصية بالثلث لا وإنما وإنما المقصود أنه كثير يعني لو أن الإنسان انحط عنه إلى ما دونه فهذا أول وأكمل ولهذا علّله بقوله إنك انتظر ورثتك أغنى خير من انتظرهم بعضهم ضبطه بفتح همزتي أن إنك أنتذر وبعضهم بالكسر انتذر ورثتك أغنياء فتكون بالفتح للتعليل وبالكسر على الشرطية ومن أهل العلم كالإمام النووي رحمه الله من قال إنه يصح هذا وهذا ومنهم من رجح الفتح أنها للتعليل فالمقصود هنا الثلث والثلث كثير لماذا أنك إنك أنت ذر ورثتك أغني خير من أنت ذرهم عالة يتكففون الناس كانه قال لا تفعل ذلك لا تفعل ذلك لا توصي بالثلث لأنك إن يعني متى تركت ورثتك أغنية نعم متى ميت تركت ورثتك أغنية وإن بقيت إن بقيت تصدقت بما شئت إن بقيت تصدقت بما شئت وإن أنفقت على نفسك أو على ابنتك أو من تجب عليك نفقته فإنك تؤجر على ذلك فهو يقول لا تتصدق بمالك فأنت على خير أولا أن تبقي الورثة أغنية خير من أن تدرهم ثقرة ثم قال له بعد ذلك نعم قال وإنك لن تنفق نفقنا تبتغي بها وجه الله إلا أجرت يعني إن بقيت بعد ذلك عفيت فأنت هذا المال الذي يبقى عندك تؤجر على الإنفاق تستطيع تتصدق بعد ذلك إذا عفيت نعم وثم قال حتى ما تجعل في امرأتك وهذا من النفقات الواجبة فكل نفقة سواء تصدقت أو أنفقت النفقات الواجبة فأنت مأجور على ذلك هذا هو المقصود طيب هنا يقول إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس وإنك إذا هنا العلة في منعه من التصدق بكل المال أو بالثلثين أو بالنصف هو مراعاة مصلحة الورثة مراعاة مصلحة الورثة هنا قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فمرأتك لا تنفق نفقة هنا قيده تبتغي بها وجه الله وهذا هو المشهور عند كثير من أهل العلم أن هذه النفقات الواجبة والنفقات المباحة أن الإنسان لا يؤجر عليها إلا إذا قصد بها وجه الله عز وجل ويأخذون هذا من عموم قوله أيضا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بميات وإنما لكل امرئ ما نوى وقد تكلمنا على هذه المسألة في الكلام على الحديث في أول الكتاب ومما ذكرناه هناك إذا ما نسيتم أن الأقرب أن الإنسان يؤجر على أعماله التي يعملها من نفقات واجبة وما ينفقه على نفسه وكذلك أيضاً ما يحصل منه مساعدة لمحتاجين أو غير ذلك ولو لم يستحضر نية ما لم يقصد نية سيئة كالرياء نعم وهكذا ما يزاوله من أعمال في الكسب ولو لم ينوي فيه وهكذا ما يحصل منه من عون ببدنه أو دابته أو غير ذلك فإنه يؤجر عليه ولو لم يحتسب ما لم يكن له نية سيئة والدليل على هذا أحاديث متعددة منها المرأة البغي التي سقت الكلب هل ذكر أنها احتسبت؟ أبدا أشفقت عليه فكان هذا سببا لهذا الثواب العظيم الذي ترتب عليه الرجل الذي مر بغصن شجرة يؤذي المسلمين فقطعه كذلك أيضا المرأة التي جاءت لعائشة رضي الله عنها ومعها ابنتين معها ابنتان فأعطتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة تمره ثم رفعت التمره الثالثة إلى فيها فكل واحدة من هؤلاء البنات مدت يدها تريد التمر التي مع الأم فشقتها فلما وقسمتها بينهما فلما عائشة لما أخبرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعها أخبرها أنه بأنها قد غفر لها أو دخلت الجنة بسبب ذلك مع أن هذا أمر تدعو إليه الجبلة ما جبل عليه الوالد بن الشفقة على الولد لا سيما البنات ومع ذلك حصل هذا الأجر العظيم الرجل اللي كان يتصبب عرقا يعمل في عمل من الدنيا فقالوا لو كان هذا في سبيل الله فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم على أبوين كبيرين أو عيال فيهما الفقر فهو في سبيل الله فالمرأة التي تعمل في المطبخ تهيئ الدار تربي أولادها تحسن تربيتهم تقوم على شؤونهم هذه مأجورة حتى لو لم تحتسب ما لم يكن لها قصد سيئ بهذا القيد لكن إن وجدت النية فلا شك إن هذا أكمل وأعظم ولا وهذه الأمور لا شك أنها على مراتب فالإنسان الذي يذهب يعمل في مكتبه في ورشته في مصنعه في منجرته ليكفي نفسه الحاجة للناس ما هو على سبيل التوسع والتكثر من الدنيا والجري خلفها والتماوت عليها والتهافت لا هو يريد أن يستغني عن الناس فمثل هذا يؤجر ولو لم يحتسب واضح الفرق ما لم يكن له قصد سيء قصد سيء مثل ماذا مثل لو أنه جاء وعطى الفقير أو ساعده أو أوصله لم يحتسب حين يوصل للإنسان آخر أو يقف مع سيارته متعطل ويصلحها معه من باب المساعدة أو من باب الشفقة أو رحمة أو رأى الناس تضايقوا من عند الإشارة كيف أنه سد عليهم الطريق فجاء لينقذ الموقف و يؤجر. ولو لم يحتسب الأجر عند الله فإن وجد الاحتساب فهو أكمل لكن إن كان له قص سيء يريد الناس أن يرونه ما شاء الله متواضع وما شاء الله يفزع للآخرين ونشمي وقرم مثل هذا ما يؤجر هذا يكون مأزورا واضح وهكذا يفتح مصنع يفتح ورشة يفتح يروح يعمل من أجل أن يقول الناس ما شاء الله يريد أن يكون تاجر حتى يقال ما شاء الله فلان صاحب أمواله ثرواته وجيهه مثل هذا لا يؤجر على هذا إنما الأعمال بالنياته الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ما تجعل في في امرأتك يعني في فمها بعض الناس يقول في في امرأتك هذا غلط في في امرأتك الحديث الآخر وفي بضع أحدكم صدقه قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر قال رأيتم لو وضعها في حرام هنا ما ذكر الاحتسابه الجماع يقبل عليه الإنسان عادة بدافع الغريزة واللذة فهو شهوة من شهوات الإنسان ومع ذلك يؤجر عليه ولو لم يحتسب وأكثر الناس لا يحتسبون في هذا أصلا وإنما تكون شهواتهم حاضرة تدفعهم دفعا ومع ذلك يؤجرون في صورة هي من أجل صور حظ النفس وقضاء الوتر ومع ذلك يؤجر فكيف بالذي ليس في الإنسان في حظ له شأن حينما يعين آخر أو يوصله ويتحمل في هذا ولو لم يقصد الأجر بها لكن يقصد قصد مساعدته قصد تفريج عنه أشفق عليه فلا شك أنه يؤجر على ذلك طيب قال فقلت يا رسول الله أخلفوا بعض أصحابي هنا سعد رضي الله عنه خشي أن يموت بمكة والصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يبقوا إذا جاءوا إلى مكة مدة محدودة المهاجر, المهاجر لا يرجع إلى موطنه الذي هاجر منه مهاجر في سبيل الله فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأذن لهم أن يبقوا فيها مدة نحو ثلاثة أيام ثم بعد ذلك ينطلق لو أحد من المهاجرين قال أنا برجع وسكن في مكة مهاجر فهنا ما تكون قد تمت له هجرته فالسعد رضي الله عنه كان يتخوف من هذا لا يريد أن يموت بالمكان الذي هاجر منه يريد أن تتم له هجرته أن يموت في مكان آخر في المكان اللي هاجر إليه فقال أخلفوا بعد أصحابي وهذا القلق قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا زدت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف نعم ولعلك أن تخلف في رواية عند البخاري وعسى أن يرفعك الله يعني من هذا المرض وعسى هذه إذا جاءت من الشارع كما يقولون فهي واجبة واجبة يعني متحققة الوقوع يقولون لأن العظيم إذا أراد أن يعد بالعده يقول عسى أن نقضي لك حاجتك عسى أن يتحقق مطلوبك يجيبها بأسلوب الرجاء مع أنها للترجي فإذا قال الله عز وجل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديت منهم مودة يعني هذا سيقع عسى ربّه إن طلّق كنّ أيبديله أزواجًا خيرًا منكن هذا يحصل ولا بد من حصوله فيقولون عسى من الله واجبة فهنا هذا مثال على صدور عسى من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا ينطق عن الهوى فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هنا وعسى أن يرفعك الله يعني من علتك هذه وهذا اللي حصل عوفي من هذا المرض قال حتى لاحظوا تخلف الثاني هذه ما معناها ولعلك أن تخلف يعني في الحياة وليس مقصود المقصود بمكة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون وهذا الذي حصل بقي رضي الله تعالى عنه وتعرفونه هو الذي قاد القادسية قاد المسلمين في معركة القادسية وانتفع به المسلمون غاية الانتفاع وتضرر به الكفار والمقصود عسى أن تخلف يعني يمتد بك العمر وتبقى حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون هذا كان في السنة العاشرة من الهجرة في حجة الوداع والسعد رضي الله عنه توفي سنة خمس وخمسين من الهجرة وقيل ثمان وخمسين خمسة وخمسين يعني معناها أنه جلس بعد هذا خمسة وأربعين سنة أو ثمان وأربعين سنة على الاختلاف في وقت وفاته رضي الله تعالى عنه طيب قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم إيش معنى أمضي لهم هجرتهم يعني لا تنقصها كيف تنقص بموته في المكان الذي هاجر منه مثلا ولا تردهم على أعقابهم وهذا أيضا يكون فيه إبطال للهجرة ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولكن البائس سعد ابن خولة يرثي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مات بمكة يعني التي هاجر منها هاجر من مكة ثم مات مات بها قيل مات في حجة الوداع وهو قد شهد بدرا من المهاجرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه قيل غير هذا على كل حال لكن البائس سعد ابن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة طيب لاحظوا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الثلث والثلث كثير فهل يفهم من هذا أنه لا يستحب الوصية بالثلث وأن الأفضل أن يكون أقل من الثلث الذي عليه عامة أهل العلم أن ما دون الثلث أفضل وإن اختلفوا فيه فبعض الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم قالوا بالربع لأنه صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير فالذي يليه هو الربع ومنهم من قال بدون ذلك بأقل منه فأبو بكر رضي الله عنه اختار الخمس وأوصى به وقال رضيت لنفسي بما رضي الله به لنفسه ما الذي رضي الله به لنفسه في خمس الغنيمة خمس الخمس من الغنيمة أربعة خمس الغنيمة للمقاتلين ولا لا والخمس يقسم إلى خمس تقسام واعلموا وأعلم ما غنيتم من شيء فإن خمس فإن لله خمسه وللرسول ولذ القربة واليتامى والمساكين إلى آخره وذكرنا في بعض المناسبات السابقة أن خمس الله وخمس الرسول صلى الله عليه وسلم هو سهم واحد على الأرجح وهذا اللي عليه الجمهور إلا قول إسماعيل بن علية رحمه الله يقول بأن خمس الله مستقل وأنه يوضع في الكعبة لكن هذا قول شاذ فالشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه اختار أن يكون أن تكون وصيته بي بالخمس، فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفادنا هنا بأن, الخمس بأن الثلث كثير ولهذا يقال لا يستحب أن يوصي الإنسان بالثلث خلافا لمعتاده أكثر الناس اليوم يوصون بالثلث وإنما تكون الوصية بأقل من الثلث لكن بكم نقول هذا يختلف بحسب حال الناس أحيانا قد نقول للإنسان أوصي بالثلث وأحيانا نقول لأوصي بالخمس أحيانا بالربع بحسب هذا إنسان ما تقولون به ما تقولون فيه هذا رجل يملك المليارات وعنده أولاد ذكور وبنات وكل واحد من هؤلاء الأولاد يملك مصانع وملايين وأغنية وأثرية وجاء قال أنا بوصي بالثلث قلنا له لا إنك إن تدع ورثتك أغنية خير من أن تدعهم فقراء عاله يتكففون الناس ما رأيك توصي بالخمس أبو بكر قال رضيت بما رضي به الله لنفسه نقول له كذا نقول له لا بالله إلا أوصي بالثلث وكثر الله خيرك أيا هذولا ما عليهم خوف حيالك هؤلاء لو قسم فقط مال واحد منهم على أهل البلد لما بقي فيها فقير فحيالك أغني فأوصي بالثلث فلها العالم تنتفع وها وهالمشاريع أو الخيرية وينفع الله بك وتنتفع بمالك اللي أنت جمعت وستحاسب عليه واضح الفرق لكن لو كان هذا الإنسان ليست حاله كما ذكر عند أولاد والمال الذي ترك ليس بهذه الكثرة فاحيانا قد نقول لا توصي كل واحد حولان أو اولاد كل واحد راتبه 4000 5000 واترك كلها 100 الف ريال لكلها الاولاد البنات كم يجي كل واحد منهم 15000 20000 لا توصي خلى يذهب إليهم وماذا تصنع بهم من عشرة آلاف الخمستاعشر ألف لا توصي كان عليك حقوق واجبها ونحو هذا توصي بها وما عدا ذلك لا توصي أحياناً كل الأمر ليس كذلك هذا الرجل يملك عشرين مليون وليس المقصود الأمثل الآن لكن فقط أقرب الصورة يملك عشرين مليون عنده أولاد وبنات عشرة من الذكور والإناث وقال أبغى أوصي نقول لا أوصي هل نقول لا أوصي بالثلث هذا ولا نقول لا بأقل نرشده إلى الأقل نرشده إلى الأقل 20 مليون بتوزع على هالعشرة متى يكون الإنسان غني في المجتمع في عرفنا اليوم اختلف الناس من عصر إلى عصر من بلد إلى بلد فهنا نقول انتذرهم أغنياء خير من انتذرهم فقراء فعرف الغنى في المجتمع يختلف من عصر إلى عصر في السابق الذي يملك قوته قوت عياله يعتبر غني قوت سنة الآن لا ما يسمى غني فال فالشاهد أن هذه القضية يراعى فيها حال يراعى فيها المال كثرة وقلة ويراعى فيها أيضا حال الورثة من حيث الغنى والفقر فنقول الناس يتفاوتون ما نقول الأفضل دائما الخمس ولا نقول الأفضل دائما الربع لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير فإذا كان المال كثير جدا والورثة أصلا أغنية وما سيأتيهم من الميراث فهو غنى على غنى مثل هذا نقول لأوصب بالثلث. والثلث نعم وقدم لنفسك وإذا كان الأمر ليس كذلك فنرشده إلى الشيء المناسب والعامة بحاجة إلى تعليم وإرشاد تنبيه وإذا نظرت إلى وصايا كثير من العامة تجد خلطا عجيبا للأمور يخلط للقضايا التعلق بالوقف وقضايا تتعلق بي وأحيانا ما تدري ماذا يقصد وأحيانا يوجد له أكثر من وصية يجدون في أوراق وهدفات أو له زي المسودات وتختلف هذه عن هذه يعمل بماذا ما عليها تواريخ إذا عليها تواريخ يمكن يقال الوصية الثانية ناسخة للأولى على الأرجح لكن ما عليها تواريخ ولا شهود ولا أحد يعرف وين اللي كتبها وجدوها في أوراقه وين الأولى من الأخيرة ما ندري نعم. وتجد عندهم يعني يوصون للورثة جهلا منهم يوصون بأكثر من الثلث وحيانا ما يديه أكثر ولا أقل يقول بيتي الفلاني وقف طيب بيتك الفلاني وقف بعد موته يريد أن ينفذ الوصية كاتب يجعل وقفا وينظر فإذا بالبيت أكثر من الثلث والمال الباقي أصلا قليل هذا ليه حتى وقف وليه؟ فال فال يحتاجون إلى تعليم يحتاجون إلى تنبيه المفروض إن إذا كتب أكثر من وصية إنه يقول وهذه الوصية عن الأخيرة ناسخة لجميع الوصايا الأخرى هذه المعتمدة ناسخة على أساس ما يقع الأشكال هل يقصد هذه وهذه مع بعض نجمع من هنا العلم أن يقول نجمع هذه الوصايا. إذا كتب أكثر من وصية فهنا إذا كتب ناسخة لجميع لغيرها من الوصايا استرحنا وعرفنا ما الذي ينفذ فعلى كل حال كذلك أيضا الوصية إذا أوصى بالثلث أو الربع أو نحو ذلك ما هو المعتبر الآن هذا كتب الوصية بتاريخ مثلا واحد واحد سنة 1428 في مرض الموت المخوف مثلا أو في غير مرض الموت المخور كتب الوصيح وكتب بأن ثلث المال يخرج في وجوه البر مثلا ثلث مالي وصيح وبعد هذا التاريخ استجدت له أموال غير اللي يوم كتب وجاه ميراث هو أشاه ملايين من الإرث بعد ما كتب الوصية، بل قد يحصل له مال من جهة الديه، قد يصطدم أحد ويموت، وتدفع الديه لل للورثة، فالديه من من من جملة إيش؟ فالديه الديه منين؟ وش تجعل تجعل في الميراث؟ فيدخل جزء منها على الأرجح إذا قال الثلث فالأرجح أنه أنه لا ينظر حينما كتب الوصية إيش كانت الأموال بل ينظر بعد موته إيش الأموال تحصى والثلث هو الوصية ثلث مجموع الأموال التي عند حين بعد موته بعد موته هذا ما يقال لا هذه كتبها بتاريخ كذا وذاك الوقت ما كان جاه ميراث من فلان هذه العشرة ملايين أبعدوها والديه التي له هذه تبعد الأرجح من الدية داخلة وما استجد له من أموال داخل فالثلث ثلث الجميع ولهذا يقال في الديات إذا أرادوا, أرادوا أن يتنازلوا عن الدية أن المفروض أنهم يسألون هل ترك وصيه ولا لا فإذا قالوا نعم أوصى بثلث ماله أو بربع ماله نقول ها أنتم تملكون التنازل عن ثلثي الدية والثلث ثلث لا بد يأتي وين؟ لأنه ما تملكون أصلاً هو من جملة من جملة الوصية هذا لا بد أنه يصرف فيها كيف تتنازلون عنه وهو في وصيته هذا أصلاً ليس بميرات لكم هالثلث ثلث الدية واضح؟ وهكذا. طيب. تفضل نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا, غضوا من الثلث إلى الربع، لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. الثلث والثلث كثير نعم لو أن الناس غضوا يعني نقصوا من الثلث إلى الربع أخذا من هذا الحديث قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال كان أحب إلي كان أحب إلي لابن عباس رضي الله عنهما يعني يختار هذا ويرجحه وفي رواية في غير الصحيحين كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأنه قال الثلث والثلث كثير نعم على كل حال مسائل للوصية كثيرة لكن كما سبق يراعى فيها حال الإنسان من غنى وفقر ويراعى فيها حال الورثة والمال كثرة وقلة وإلا فلو أن الإنسان مثلا ما له ورثة أبد ليس له ورثة هل يجوز له أن يوصي بكل المال ولا ما يجوز يجوز ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك انتذر ورثتك أغنية خير من أن انتذرهم فقراء فما في ورثة هنا حتى يتركهم فقراء من سيعرف بيت المال قال أنا لماذا يرثني بيت المال أنا أريد أتصدق بهذا المال كله. كل هذا المال جعلوه في بناء مساجد. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لأن المحذور منتفي. قالوا عصب كيف؟ قالوا ناس يعصبونه. إشلون؟ عصب يعني يعصبونه. لا ما في عصابات. إذا في عصبة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر. لا لا ما في عصابات. هذا نصاب له أحد. ففي هذه الحال ماذا يقال؟ يرثه بيت المال فعندئذ له أن يوصي بكل المال طيب الآن انتهى ساعة على الوقت هل تريدون نقرأ في الفرائض ولا نتوقف الفرائض فيها أربعة أحاديث ونمر عليها مرورا سريعا إن شاء الله تقول نتوقف ولا نكمل لو تعطوني عشرين دقيقة ان شاء الله كملها أربعة أحاديث نتوقف؟ تعبتم؟ نتوقف أنتوش تقول؟ نتوقف؟ نتوقف خلاص وأصلاً كيف قنن الدرس بساعة؟ ومن الذي قننه بهذا؟ هل هذا شيء جرى عليه العرف ولا حصل عليه اتفاق؟ من الاستيعاب يا شيخ عقب الساعة؟ الاستيعاب هي مثل هذه الأبواب تحتاج يمكن شيء من التركيز لا بس يقول قرأت في حديث لفظة العود الهندي ما معنى ذلك؟ العود الهندي ال لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التداوي به ذكر أن فيه شفاء من سبعة أدواء سبعة أدواء وهذا والعود الهندي ما كان يستعمل منه للطيب يقال له الألوة وما كان يستعمل للتداوي فهذا هو العود الهندي تجدون الكلام عليه في زاد المعاد لابن القيم وهو نوعان نوع أبيض ونوع آخر يميل إلى الزرقة أو السواد يقول إنه حار وموجود لو تذهبوا للعطارين تجدون عندهم فمثل هذا يتداوى به يمكن يسف ويمكن يستعمل بأخلاط علاجات ويقال له القصد. والعجيب أنه مو منتشر عند الناس، ولا لولايس لهم عناية به. لكن إذا قرأت ما ذكر عنه الحافظ ابن قيم يكفي الحديث، يقول إذا إذا استنف استن إيش لفظة قبل انتهاء السنة. إما ظن منه أنه لا يجدها صاحبها إيه؟ يقول إذا استنفق لقطه قبل انتهاء السنة إما ظن منه إلا أنه لا يجد صاحبها أو تهاون منه فهل يأثم يستمر في البحث عنه جيد ثم بعد ذلك إن وجده دفع إليه الثمن ومسألة التصرف فيها قبل أن يستكمل الحول هذا يختلف كما سبق إذا كان شيء ممكن يتلف طعام يتلف فإنه يتصرف فيه إما أن يأكله ويعرف يضبط أوصافه وقيمته أو أنه يتصدق به أو أنه يبيع هذا الطعام ويحفظ الثمن وكذلك لو كانت بهيمة تحتاج عناية أو وما أو عند لها مكان أو ما عند لها تحتاج علف ويكون أعلى من قيمتها فإنه لا أن يبيعها له أن يذبحها ويضبط أوصافها وقيمتها يقول ما حكم كتابة بعض العبارات مثل سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم على الجدران دون الاستذام صاحبها لا يفعل وضع الخشب من غير الجار على الجدار مثل هذا لا يتضرر به من غير الجار لكن لماذا يضع خشبا على جدار الناس ما الحكمة من هذا ما المصلحة منه أصلا وضع الخشب على الجدار حسب يعني مثلا يضع خشبا من أجل لوحة إعلان سيضعها على جدارهم هذا يحتاج إلى استئذان ومثل هذه القضايا في عرفنا المعاصر يُخل عليها أجور وأحيانًا تكون أجور عالية فكون يضع خشبة ويطرقها على باب الناس على على جدران الناس يضع فيها إعلانات ودعايات مثلا أو شيء ليس له ذلك إنما يكون ذلك للحاجة مثل جار يحتاج لتسقيف أو نحو هذا آه. نعم وصلون خطوط التلفون. كيف؟ في بعض المناطق ما يكون فيها مثلا تلفونات ثابت. يوصلون الخطوط الوا يعني واير تلف. السلك على الجدار. السلك ما في إشكال. هذا لا يتضرر به. يقول عند بعض الإشارات يضع بعض الأخوة لوحة مكتوب بها الصلاة أو النار. والمقصود الموعدة. ولو وضع حديث في فضل الصلاة أفضل صحيح. يقول قوله صلى الله عليه وسلم وصية مكتوبة عنده هل القيد عنده مراد ويقال ينقل الوصية معه إذا سافر مقصود وصية عنده يعني وصيته معده ومهيئه وحاضرة هذا المقصود وليس المقصود أنها لابد أن تكون بجواره مع أن بعض السلف كان يعني يضعها مكان قريب منه تحت وسادته مثلا لكن هذا ليس بلازم إذا كانت في محل يمكن الوصول إليها ولا تضيع، أما إن يخفيها في مكان لا يوصل إليه ولا يطلعون عليها فلا، نعم، أو تكون في بلد آخر أو في مكان لا يص لا يعلمون بها، كيف ينقص أجر المهاجر لو مات في المكان الذي هاجر منه مع أن ذلك منه مع أن ذلك ليس بيده؟ هذه القضية إكمال الهجرة إتمام الهجرة تتم له هجرته إذا إذا بقي إذا لم لم يرجع لم يستوطن المكان الذي هاجر منه تركه لله نعم فلا يرجع إليه يقول القول بأن أبا بكر رضي الله عنه اختار الخمس لماذا لا يؤخذ به يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي على كل حال قضية اختلاف الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا فإنه يرجح بين أقوالهم بالمرجحات المعروفة يرجح بينهم ومن أخذ بهذا بقول أبي بكر باعتبار أنه من الخلفاء الراشدين إلى آخره فله بذلك لا شك لكن الصحابة لم يتفقوا على هذا ما اتفقوا عليه عمر رضي الله عنه لم يوصيب الخمس مثلا علي رضي الله عنه ما أوصى بالخمس عثمان ما أوصى بالخمس رضي الله عنه الجميع يقول إذا كان على الميت حقوق ولم يترك وفاء فهل يلزم الورثة أداء هذه الحقوق الجواب لا لا يلزمهم قضاء دين الميت لكن إن فعلوا ذلك هذا من باب البر والإحسان وهكذا الحج عنه والعمرة لأنها واجبة على الأرجح في العمر مرة إذا كان لم يحج ولم يعتمر بل بعض أهل العلم يقول إنه إن ترك ذلك إهمالا له ولا يريد الحج وإذا قيل تحج قال له زحمه ولا نبحاج ومات فمن أهل العلم من يقول إنه لا يحج عنها أصلاً لا من ماله ولا من غير ماله ومن القيم رحمه الله يختار هذا فالشاهد يقول إذا يسأل عن دعوة أهل البدع وحضور ولائمهم إلى آخرها نجيب؟ الجواب لا لا يجاوبون في دعواتهم ومناسباتهم ولائمهم ولا تحضر جنائزهم يقول هل قراءة القرآن من المصحف أكثر أجرم من قراءته عن ظهر غيب الأرجح أنه يختلف باختلاف الناس هذا هو الأرجح والذي يختاره بعض المحققين كالنووي وذلك أن الإنسان إذا كان يجد قلبه يعني يخشع إذا كان يقرأ عن ظهر قلب فهذا أفضل في حقه وإذا كان يجد قلبه بالنظر فإنه يقرأ نظرا وإذا استوى عنده الأمران فالأفضل والله أعلم القراءة نظرا لأنه يشترك فيها حاسة البصر ويؤجر على نظره في المصحف والعادة أنه إذا اجتمع أكثر من حاسة فإن ذلك يكون أدعى لاستحضار حضور القلب فالنظر إلى المصحف يكون أدعى للتركيز لكن من الناس من تشوش عليه الحروف والكتابات إلى آخره فيختلف باختلاف الناس فمن استوى عنده هذا وهذا فالأفضل القراءة في المصحف ولكن من كان يخشع أكثر ويحضر قلبه عند القراءة عن ظهر قلب فينبغي أن لا يدعى النظر في المصحف أحيانا لأنه قد جاء في هذا بعض الأحاديث التي إن شاء الله أن إسنادها حسن من سره أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فليدي من النظر في المصحف نعم وعلى كل حال يقول هذا السؤال الأخير قال تعالى فخانتاهما فهل هي خيانة الفراش حيث ذكر بعض المفسرين ذلك ربطوا بينه وبين عصيان ولد نوح وكفره لا حاش وكل لا, لا يمكن فالله عز وجل لا يختار لأنبيائه صلى الله عليه وسلم أزواجا يدنس فرشهم وخيانة الزوجة أمر لا يختص بها وإنما يرجع أثره ودنسه إلى الزوج فيتلطخ عرضه ولا يمكن أن تكون زوجة نبي تخون حتى لو كانت كافرة فقوله فخانتهما امرأة نوح لم تكن على دينه وامرأة لوط كانت تخبر قومه عن أضيافه الذين ينزلون عنده هذه الخيانة وأما ولد نوح فإن الله عز وجل قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وفي القراءة أخرى إنه عميل غير صالح فالشاهد أن الوط أنه ليس من أهلك يعني الموعود بنجاتهم أكذا فسره أهل العلم ليس من أهلك الموعود بنجاتهم وإنما هو من المهلكين هل الأمم السابقة من أتاهم الله قوة في الجسم يستلزم أن تكون أجسام كبيرة وغريضة حسب يعني مثلا إن فيها قوما جبارين الجبابرة إذا قرأتهم في كتب التواريخ العمالقة وقرأتهم كتب التواريخ وكذلك في كتب التسجيل تجد كثير منها مبالغات في ضخامتهم حتى أنهم يذكرون من الأشياء أن الوفد اللي ذهب أرسلهم موسى صلى الله عليه وسلم لمدينة الجبارين يقولون وجدهم مزارع مع سلة يقطف فيها الثمار فوضعهم في السلة الوفد وذهب بهم للملك قدمهم إليه صار فلما رأوا ذهبوا يخبرون بني إسرائيل وفتوا في أعضادهم فقالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها وخافوا هكذا قاله بعض وهي روايات إسرائيلية حتى ذكروا أشياء من هذا فهذا ليس بهذه المثابة من المبالغات لكنهم كما ذكر الله عز وجل قوما جبارين وذكر الله عز وجل عن قوم هود عليه الصلاة والسلام لما قال لهم نبيهم وزادكم في الخلق بسطة كانت أجسامهم ممتدة فزادهم دل على أنه زادهم على قوم نوح جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة زادكم عليهم تعاد أعظم خلقا من قوم نوح والأمم هذه يعني لل لل صالح مثلا الأبواب الموجودة في هذه البيوت المنحوتة عادية عادية يدخل بها رجل بقامة قريبة من قامتنا والذين زاروها يقولون في داخلها قبور عاد الله أعلمها قبور هي قبورهم ولا قبور غيرهم لكن اللي رأوا القبور يقولون قبور بحجم قبورنا حجم سادنا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الليلة المعراج وذكر من طوله و... نعم طويل والكعبة كان يقف على هذا الحجر ويبنيها لاحظوا طولها هكذا بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومع ذلك أثره في الحجر بحجم أقدامنا تقريبا نعم فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان طويلا لكن هل قوم ثمود هل كانوا عظام الأجسام وكذا أثارهم تدل على قوة استطاعوا نحت هذه الأحجار بل أكثر من هذا رسومات وأشكال وزخارف وطيور على مداخلها كيف ينحطوا الحجر بها الطريقة الفراعنة لو صح ما يزعمه المعاصرون من أن هذا هو فرعون اللي نجع لو صح هذا الكلام في نظر فهو بحجمنا ولا لا كيف بنوها الأهرام إذا كانوا هم اللي بنوها إذا كانوا معنى عمّة أهل العلم لا يقولون بهذا فالمقصود أنه يوجد من الأمم السابقة من كانت أجسامهم طويلة وعظيمة وممتدة ويوجد منهم من كانت أجسامهم قريب من أجسامنا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخلق لا يزال ينقص فمن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا لا شك أن الأجسام مثلنا نعم مثلنا والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم